مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهو بالآخرة كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أدادا ذلك رب العالمين واجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أياما سواء اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء رَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ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 وَأَنَّ ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا كانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها حتى بصارهم وجلودهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لمشهتهم علينا وقالوا لجلودهم لمشهتهم علينا قالوا أتقن الله Allah'u'l-lezi عليكم سمعكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا ولكن أن الله لا يعلم كثيرا لا يعلم كثيرا مما تعملون ذلك ظنكم الذي ظنوا بربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبر فنار مثوى لهم فإن يصبر وقيظنا لهم أرضا فزينوا لهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمه قد خلت قد خلت من قبلهم من وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَا دَلْلُ الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِهِ وَالْغَوْفِهِ لَعَلَّكُمْ تَظْلِمُونَ فَلَنْ يُلِيقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنْ تَجِزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والانس وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا أرنا الذين أضلنا من الجن نجعلهما, نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا, ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلا إلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفول الرحيم نزلا من غفول الرحيم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 تَغِيظُ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُنَقِّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُنَقِّهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سميع عليم ومن اياته الليل وانها ومن اياته الليل وانها والشمس والقمر لا تسجدون للشمس ولا للقمر واسجدوا لله قُسْطُوْنِ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ يُكُوْتُنَّ يُكُوْتُمْ إِلَيْهُ تَعْبُدُونَ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِيدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يسأمون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 هذه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقابا إن ربك لذو مغفرة وذو هُوَ عِقَابٌ أَلِيمٌ هُوَ عِقَابٌ أَلِيمٌ أَن جَعَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا, لقالوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ عَرَبِيًّا وَعَرَبِيّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيهِ آذانهم وقف وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاؤُهُمْ قَالُوا قَالُوا آذَنَّا وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وضنوا ما لهم من محيص لا يسلم الإنسان من دعاء الخير مسه الشر فيأوس قنوطا ولئن أذقنه رحمة منا من بعد ضرا أمسته لا يقولن لا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إنني عوده للحسناء فلن ننفي أن لي عنده للحسنى الذين كفروا بما عملوا ولن نذقّنهم ولن نذقّنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضناه بجانبه. وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَادْعُ دُعَاءَ انْهَارٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كان مِنْ عِنَادِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٌ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ